bara مغير مذل زنجوا ان نرضى عن الظالم زكفيرين واان أَرَى أَنَّ اللَّهَ ذَا وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين جَاءَ أَنَّ لَن يُضَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأْتُوهُ إِلَيَّ مَعَ فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل من صد اللَّهُ غَفُورٌ وَرَحِيمٌ وَإِن ke vi na gum ko